وتذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نزير إلا قال مترثوها إنا وجدنا آباء Dün, Allah ve ben sizi kimiyle tanıyorsam, onu tanıyacağım. Sizlerin kimiyle tanıyacağım? Allah'ın تطمنا منهم تنظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عطبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما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 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخذيا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا أي يكون الناس أمّة واحدة التي جعلنا لمن يكثر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فيض ومالج عليها يظهرون